اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً مَّتَوَّلِيَةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَدَنَا رَبُّكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ هُنَا وَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بغافل عم.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 وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يحلمون الحق لربك فلا تكون من المترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات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 وَمَن يَهْدِهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَحْمِلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَّتْ يَتَفَوَّلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ غَلَبُوا بَل رَّبُّكُمْ وَسَوْفَ يُؤْتِى وَلَأُتِمَّ نِعْمَتِي وَلَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ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 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقلوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون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 إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة فَعَائِرَ اللَّهِ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّمَ فَبِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْنُونَ مَا ذَلِكَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلاَّعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عليهم.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 لا يقفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واخلاف الليل وانسر نَهْرِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ الله وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ موتها وبث فيها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 لَكُمْ لَعْدٌ مُبِين إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّا وَتَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مَمْنَنُوا وَغَيْرُ بَاغٍ وَلا عادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ كِثًّا وَلَا يُكَلِّمُونَ وَلَا يَتَكَلَّمُ مَعَهُمْ إِلَّا كَأَنَّهُمْ حَمَلَةُ أثْقَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكَّوْنَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أولئك الذين وَلَالَتَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَرْكُرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقُرُ وَإِنَّ الَّذِينَ اغْتَلَهُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاطٍ بَعِيدٍ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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الخر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى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 فَمَنْ بَدَّلَهُمْ فَعْدَ مَا سَمِعَهُمْ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ قَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ <سؤال> إن الله رَبُّ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنكُم ريضا أو على سفر فعدت من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لبنين تعلمون شهر رمضان الذي أنذر فيه القرآن هدى للنساس من الهدى والفنقاد ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أقر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشتيرون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 واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلك حجود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَنَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْتَدِينَ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثِ فَقِسْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدًا مِنَ الْقَاتِلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتعوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوكم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام في الشهر الحرام والقرمات قصاص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 الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيشر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان من مريضا أو بي أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الجو فما اشتيسر من الهادي فمن لم يجد قطيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الخرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر ما خلوا المات غن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتجودوا فان خير الذاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب ليس عليكم دناح أن تبتغوا فردا من ربكم فإذا أفرتم من حرفات فالكروا الله عند المشعر الحرام والكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمنوا طالين. ثم أفيروا من حيث أفاضا آتوا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكم وهك ذكركم أو أشد فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة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 ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفتد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد وإذا قِيلَ لو اتقي الله أخذته العزة بالإثم وحسبه جهنم ولبئت المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتقاء مرضات الله والله رؤوفهم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 وَإِلَٰللهِ تُؤْجَلُ الْأُمُورُ سَلْبَ نِعْمَةٍ إِلَىٰ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا بَيِّنَةً وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 فت وَاقذَة فبَسَابون تبالّيدَم فشرريد وَمذِرينَ وَأَن زَنَ مععهُم وَأَنزَلَ مَغَومكِتاباب معهم. معهم بالِالحَّل يحكُمَ بًا ناسِ فيِي مَختلَفُ وما اختلف فيه إلا الذين أمتوا من بعد ما جاءتهم البينات بويًا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي منه يشاء إلى إذراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجانة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأناء وراء قراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن تنصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قلب لكم وعسى أن تكروا شيئا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 وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَهْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ جَاءَكُمْ فَوْرٌ وَمَن يَوْتَدِرْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 ويقوم لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسيح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنتحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 نَذِ وَالْمَوْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ للناس لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْيِ قُلْ هُوَ أَمْرٌ فَاعْتَذِرُوا إِن نَّسَأْ فِي الْمَحْيِ وَلَا تُغْرِبُنَّ ف يَق فَإذاَا تَقهَر فَأقَُّ مِنْ حَيح أَمَ رَك إِ الله, الله يحب التوابينَ وَيحبمتَقرين لساءكُم حَث لَكُ فَأ حَرثنَكُمْ أَن إِنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِمِينَ وَلَا تَجَعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم والله رفور عليم للذين يؤلون من نسائهم تربط أربعة أشهر فَإِن فَاءُوا فَإِن اللهَّه غَفور الرحِيم وَإِن غَذاَ مُقَلاق فَإِن اللهَّ سْنَمع غَالم وَالْمُقََّ قاتُ يتَََّّصنَ بِآافُسِهِم فَل سَتَقُرُ وَلَا يَحلِلّ لَم اَن يَكْتُمَنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنتُنَّ تُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِن أَرَدْتُمْ إِصْلَاحًا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ نَبِ الْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَطْقَالَقُمَا وَتَانٍ فَإِنْ سَاكُمْ بِمَخْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بإحسان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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يترجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لفوق يعلمون وإذا طلقتمون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 وإذا طلقتهم نساء فبلون أجلهن فلا تعدنوهن أن ينكحن أزواجهن فإذا تراضوا بينهم بالمقر ذلك يوعظ به من كان من وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَئِنْ كُنْتَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَقْدُمُ وَأَنْتُمْ لَا تَحْصُدُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ من رضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمحر لا تكلف نفهم إلا وفعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فخولا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 وَيذَوونَ أَد وَجََةَ رضَصْنَ بِآ فُثِهِهَاأَ بَعتَ أَشهِ وَعَشرَ فَإذاَا بَلَونَ أَجَلََّ فَلجُونَا حَلَْكُ فيِيمَا فَقَلْنَ فِي آُسِهِه والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من حطبة النساء أو أكناكم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون وَلَكِن لَّا تُوَعِدُونَ نَفْسًا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْظِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحفين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم له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 فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم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 وللمطلقات متاعا بالمحر حقا على المستقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحقون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم عذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَوْ عَطَاءً كَرِيمًا والله يقبره ويبشه وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم نبعث ملكا نقاتل في سبيل الله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 له الملك علينا ونحن أحض بالملك منه ولم يفت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله في ملكه من يشاء والله ماتع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوس فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم كنتم مؤمنين فلم فَاصْلُ قَالُوا نُكِبَ الْجُنُودُ قَال إِنَّ اللَّهَ مُهْبِطٌ بِهِمْ فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يُطْعِمْ فَإِنَّهُ مِنَّا إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَهُ فَتَاءً بِيَدِ فشربوا فينه إلا قليلاً منهم فلما جاوزهم هو والذين آمنوا معهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يغنون أنه أولاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوا توجلوا بِ قَلور رَبَّّنَا أَفرْرِض عَلَن صَبَرَ وَتَبّت أَقدَمَنَا وَو صُون وَلَ القَوكَافِرين فَهَزَمهُم بِإِرنِ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله من ناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذوفا على العالم تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين